اللهم قلتا صفا صلى الله عليه وسلم من محسن الاخرق بما تديق كتابتي وتنول الاورق قال صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقون وخالق واوائلهم من مكارم الاخلاق سبقا واغثهم بالمؤمنين خلما ورفقا الله اللهم صل وسلم اسرف الصلاه Аллахи та слим на сейдіна ва на біна رسول الله والبنوي ورجل من بني علوي سلكوا في المالح النبوي برسول الله وال Rabb ini qod madah tu ya diwinkar ju fayadul madah di rabb ini qod madah tu ya diwinkar ju fayadul madah fiqindi antam mutamadi bi rasulillah wa al صلوات الله ذي الكرم تتغاشي صغوات اللهم امي صلوات الله ذي النرمي تتغاشي صغوات اللهم امي مسرارا كل الى الحرم برسول الله اي البدي يا رسول الله قلب النبوي ورجال من بني علوي سلكوا في الملحج النبوي برسول Allah sonly on the L.A.